وما يستوي البحران هذا عذب قرات سائب شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما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 ما يملكون من قطمين إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم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 إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ وَلَا تَزِغْ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْرَى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 إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إن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 رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أن من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغراب بسور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 إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سوى على نية ما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من تضله إنه غفور شكور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 مَا أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ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 قُبِّسَتْ سَمَواتُ أم أتيناهم كتابا فهم على بينة من بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن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 اتِ الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا اولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من